اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ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 وأنزلنا من المعصغات ماء فجاجا لنخرج به حب ونبات وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء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 Altyazı M.K. حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حذابا رايقة وكواعب اترابا وكاسا ذهقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ان ربك عطاء